وَالْقُرُونَ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَنَوْاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَذَكُرُوا أَنَا اللَّهُ وَلَا تَعْفُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَقُ الَّذِينَ سَتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ س تضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به تستكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح بما إِنَّ بِمَا تَعِيدُونَ لَإِنكُمْ تَمِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ونوطا ولوطا إذ قال لقومه أتأ تُون الفاحشة ما سَبَقَكُمْ بِغَامِ أَحَدٍ مِنَ الْعَادِ م إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنَّ أنتم قوم مسرفون